أم قد حفجر فرق بالصر المبيد دولة الإسلام قامات بدم الصادقي أمتي قد لا حفجرٌ فرق بال النصر دولة الإسلام قامات بدم الصادقي دولة الإسلام قامات واب لز المهيب أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدل عز المهيب لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء أمتي الله مولانا فاجوذ بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء أشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جموعا لربى المجد التليد أمتي بست بشري قد أشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جموعا لربى المجد التليد دولت الاسلام قامت بدماء الصادقين امتي قد لاح فجر فارف بالنصر المبين دولت الاسلام قامت بدماء الصادقين امتي قد لاح فجر فارقب بالنصر المبين